يا حلو يا حلو يا حلو معنى الطفولة يا حلو يا حلو ويا حلو النفس الخجولة يا حلو يا حلو ويا حلو ناس تودك لغدت تروحك ملولة ملولة يا حلو معنى يا حلو يا حلو يا النفس الخجوله يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغدت روحك ونسينا او جلسنا او زعلنا او رضينا او نسينا او جلسنا لا حش ما كل لا حش يا حلو يا حلو ويا حلو النفس الخجوله يا حلو يا حلو ويا حلو نس نودك لغاذا تروح ملونا ملونا يا زماني وانكبرنا وانت وصغرنا يا زماني وانكبرنا وانت عدينا وتصبح الذكرة صورنا ينقلب منه يحبك وتصبح الذكرى صورنا وتصبح الذكرى صورنا يا حلو معنا الطفولة يا حلو يا حلو يا حلو النفس الخجولة يا حلو يا حلو يا حلو, حلو ناس تودك لغدا تروح اكملونا وش بلا عطف البرايا بالبداية والحكاية وش بلا عطف البرايا بالبداية الحكاية علموني وش سوي لجل من يبقى معايا علموني وش سوي لجل من يبقى معايا لجل من يبقى معايا يا حلو سل خجوله يا حلو يا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 يا حلو يا حلو يا حلو ناسنت ودك لغدا تروحكملوا لا ملوا لغدا ملولة ملولة ملولة يا حلو معنا الطفولة يا حلو يا حلو ويا حلو النفس الخجولة يا حلو يا حلو ويا حلو Mä nen tufula.